وقالوا مهما تأتنا به بالآية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا وسدع لنا ربك أدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لئن كشفت عن الرجز لنؤمن لك ولنغسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم فإذا هم ينفسون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غاسلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومن غاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودم مرنا ما كان يسمع في ذعره وما كانوا يعرشون